به تلاوت آیات 49 تا آخر سوره مبارکی قمر و آیات یکم تا 27 سوره مبارکی رحمان توجه فرمایید با صدی استاد محمود بجرمی من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم شيء خلقناه من قدر وما أمرنا إلا بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ إِنْ قَيَرْتَزَلَهُ We're سلام الله وعلى كل يالله الله فهل من مدة وكل شيء لا سوانا اللهم الله امين ايوه سي ما في مقعد إِمْ قَاعِدُ وَفِزُ لسه على حفله هي الشمس والقمر بحزان و النجمات na in holding <laughs> <laughs> والشمس والقمر بحسبان والنجم والشهر يسجل والسماء و كمان يا سلام يا سلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خلق الإنسان من Kali 我قَالَ منهم من لغى Oh, <laughs> yeah, كل من عليها فاد كل من عليها فاد ويبقى من عليها فان ويذكيه عبد كل من عليها فان.